يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا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 وذرني والمكذبين أول النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا آكال وجحيم وطعاما ذا قصة وطعاما ذا قصة وعذاب أليم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 نور رسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء أمور فطروا به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى رب في سَبِيلِهِ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمٌ مِّنَ الذين معك والله يقدر اللَّيْلِ وَنُصْحُهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمٌ مِّنَ اللَّيْلِ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 الله غفور رحيم